ثم اما بعد في رياضه الجودو تلك الرياضه اليابانيه التي نشات في غير ديارنا برز لاعب مصري شهير فيها منذ نحو ثلاثين سنه وبقي بطلاً متوجاً في هذه اللعبة بموقف وقفه ما زال يحصد من الميداليات حتى ذهب إلى دورة في عقر دار الجود بين اليابانيين أنفسهم ووصل إلى النهائي ولما وصل إلى النهائي أخبره مدربه الياباني أن هذا اللاعب المشهور اسطوره هذه اللعبه لا اذكر الان اسمه قال انه مصاب في رجله اليمنى وقد انهكته هذه الاصابه فانا اوصيك ان تركز على جانبه الايمن حينئذ تاخذ الذهبيه وتصبح بطل العالم في هذه اللعبه وتنتزعها من منشئها وبلدتها ولما نزل إلى الحلبه تحركت قيمه وتحركت نفسه ورأى أنه إذا ركز على رجلي هذا اللاعب اليمنى وغلبه وانتصر عليه فإنه سوف لا يحترم نفسه فأعمل مروءته وتحاشى الجانب الأيمن كله وأخذ يركز على الجانب الأيسر ويتحامى من رجله المعيبة حتى انتصر عليه ذلك الياباني فلما انتصر عليه قام بعد ذلك وقد أرضى نفسه وقيمه وقام هذا الياباني ليصعد إلى منصة التتويج فلم يستطع فعونه محمد رشوان حتى يقف على منصة التتويج وسط دهشة من العالم كله ويسألونه بعد هذا ما الذي منعك أن تنتصر كان بإمكانك, كان بإمكانك أن تكسره فهو معيب الرجل اليمنى قال إن قيمي وأخلاقي يمنعانني من هذا وقد اعترف بهذا الياباني نفسه يا ما شيت أو نحو ذلك اعترف بهذا وقال لقد كنت فعلا على هذا الحال وكان يتحاشى الجانب الأيمن وضاعت منه الزهبية وحتى الفضية لا تذكر الآن لكنه أخذ جوائز في الخلق وفي القيم وبقي حتى قيل وقد وثقت هذا كله إلا كلمة لم أستطع أن أوثقها أو لم يدركني الوقت في هذه الساعات القليلة قالوا إنه أسلم بناء على هذا ثلاثة ألاف يا بني ولا أظن أن هذا بعيد إذا ما وثقناه إن شاء الله تعالى إنها القيم إنها القيم الذي تتحرك في نفس الإنسان من حيث هو إنسان فتجعله يستعلي عن أن يسعى في تحقيق شهوة عاجلة أو مأرب سريع ويترك هذا كله وينساه حتى يرضي ضميره لا يقف موقفا لا يستريح منه ضميره هذا المعنى لا يشترط له الإسلام ولا يشترط له التوحيد ولا تشترط له الديانة إنما هو معنى في الإنسان من حيث هو إنسان حين يجد نفسه بحكم إنسانيته مدفوعا ان يقف موقفا مع الحق ايا كان وضع يعني هؤلاء الذين يواجههم او يواجهونه هذا الموقف قديم في الحقيقه لا تخلو الارض منه قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم اصحابه واذن الله بالهجره وهجر ابو سلمة رضي الله عنه وترك امراته وولدها حنت إلى أن تلحق بزوجها فخرجت بولدها فأخذ قوم أبي سلمة الولد منها فتنازع الأسرتان حتى خلعت كتف الولد فتركت أم سلمة رضيعها وذهبت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مهاجره وحدها فلما كانت على مشارف المدينة وجدها عثمان بن طلحة رجل كافر لا يدين بدين محمد وفي قلبه من الكراهيه والبغضاء لهذه المراه ودينها ونبيها ما الله به عليم لكنه اعمل امرؤته الى اين يا امه الله قالت افر بديني من داركم واذهب الى زوجي واذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن برسول الله فقال قولته الشهيره قال ما لهذه مترك ما لهذه مترك مثل هذه لا يمكن أن تترك فاناخ لها راحلته وقال اركبي وسبقها مسافة في ذلك الوقت لم يكن ثمة هذا الاتصال الذي بين العالم لا يراهما إلا الله في صحراء تبقى أياما ولا يمكن أن ينتقل الخبر من مكان إلى مكان إلا في غضون أيام فصاعدا إلى أن ذهب إلى المدينة وهو أمامها وهي خلفه ولا شك انهما كانا يحتاجان الى الراحه والنوم مكان او مسافه كهذه لا تقطع دوره واحده فكان يسبقها وتنام وينام فاذا قام الى ان بلغ بها المدينه فوقف على مشارفها وقال هذه البلاد التي تريدين ثم رجع لم يذهب ليستريح او ليسمع كلمه ثناء من زوجها او من قومها او حتى ليسلم رجع رجع على كفره لكنه ارض ضميره لكنه اعمل قيمه ما لهذه مترك لا يتصور ان اكون انا وغيري عليها على هذا النحو الذي ارتااه فرجع عثمان وقد وقف موقفه الذي يدل على كمالات النفوس إن من الكافرين أصحاب كمالات من حيث النوع الإنساني حين يستعلي على هذه النوازع ويؤثر شيئا يرضي به نفسه ولو كان على غير الدين وهذا الموقف كثيرا ما تكرر إن أبا سفيان كان من أعداء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين جاء به لراقله وهو يقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قوما تجاراً جاء به وبأصحابه وقال أيكم أقرب إليه نسبا فقام أبو سفيان فجعل هرقل يسأله وأبو سفيان يجيب وهو يقول في ثنايا ذلك ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت وكان أحرص ما يكون على الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لكنه في الحديث الطويل لم يتكلم إلا بالحق الذي يعلمه وفيه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه لكنه تحامى من الكذب وتحاشى أن يقف موقفا لا يحترم فيه نفسه امرأته لما أسلمت بعد طول صراع مع المسلمين هندو بنت عتبة رضي الله عنها أخذ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة المعروفة وفيها أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وقفت عند كلمة يزنين قالت سبحان الله أهو تزن الحرة؟ ما تصورت أن حرة تزني إنما هذا شأن الإماء هكذا شأن أصحاب القيم أصحاب المواقف وإن تعارضت مع أحوالهم مع الأجواء العامة وإن كان ما كان إن هذا شيء في الجاهلية المغلة في القدم كان النابغة يقول شاعر جاهلي يقول أغض طرفي إن بدت لجارته حتى يواري جارتي مثواها انه جاهلي يستبيح الزنا ليس عنده شيء حراما اصلا لكن من حيث الجار وهذا المعنى القيمي يغض طرفه عن جارته ولا عليه بعد هذا ان يفعل ما يشاء وقبله امرؤ القيس يقول عن بعض النساء في قيمها نساء الجاهليه سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد لما سقط خمارها عن رأسها ولم تكن ترد ذلك أسرعت فأخذته وتحاشت بيدها حتى لا يراها الرجال امرأة جاهليه إذن قضية القيم قضية المواقف أن ينبعث من الإنسان موقف موقف صدق موقف إنصاف موقف عفو عند المقدرة موقف مرؤة وما اقل المرؤة في زماننا هذا شيء فطري ينبغي لكل إنسان أن يسعف نفسه ببعض هذه المعاني فكيف إذا أضيف ذلك الإسلام؟ كيف إذا أضيف ذلك التو... إلى ذلك التوحيد؟ كيف إذا أضيف إلى ذلك دين الله وقيم الوحي وهدي الأنبياء وشريعة السماء؟ حينئذ لا تسأل عن هذه المعاني التي ينبغي أن تتأثر بها النفوس حينئذ. مولا، ما الذي حير العالم؟ من وطفي Zeg, en lei, en keba, zo'n harem die, hina, badja, een meisjebule, axa, dissipatie. en de de وحين يسير الدم الى الركب فانت تتحدث عن مئات الالاف من القتلى ذبحا هذا شيء لابد انه كان مستحضرا عند صلاحده لكنه أعمل قيمه أعمل قيم الاسلام أعمل مروءه النفس فعفى عن هؤلاء جميعا من اراد ان يسلم ارثا ومن بقي على كفره ام مناه بل ذهب الى ابعد من ذلك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 لكن هذا الشأن للمسلمين ومن قبله كان ابن تيميه رحمه الله كان في عصر يخوض معارك شديدة فكرية ومنهجيه وعقديه وفقهية وكان من سنة المالكيه والشافعية والحنفيه وغيرهم من يكيدون له حتى سعوا به عند السلطان فسجنه أكثر من مرة رضي الله عنه ورحمه ولما zafra bij في بعض ايامه een التي كان يمكنه ان kan له يد عند niet, dat من هؤلاء جعل يذكرهم بخير ويدعو hij ويقول dat hij niet, dat hij niet, dat hij niet, فقد اتاح لي ابن الخلوه في سجني ما فتح الله عز وجل به علي فتحا مبينا انظر الى اي شيء لحظ رحمه الله تعالى انط الى انه لم يعفو عن هؤلاء المعادين له فقط لكنه قال لاصحابه لا احل لاحد ان يتكلم عليهم هذه القيم حين تتحرك في النفوس من قبله ابو حنيفه رحمه الله تعالى و له قصه طريفه كان له جار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 فكان ابو حنيفه يجلس يكتب العلم وهذه يعني الاصوات المزعجات بجانبه حتى فقدها يوما فسال اين هذا الشاب فقالوا لهم اخذت الشرطه هل سجد شكرا فالفرح هل, هل قال انهم يستاهلون وإنهم وإنهم وانهم لا والله وانما اعمل قيمه لحظة معنى الجيره فذهب الى صاحب الشرطه وابو حنيفه امام كبير اذا شفع فابنه يشفع له فلما ذهب الى صاحب الشرطه اندهش صاحب الشرطه بمجيء ابي حنيفه الامام عنده وقال يا يا ايها الامام مور فقال له أنت رجل يعني صفته كذا وكذا لا غاليه ان فقال اخرجه اخرجه كرامه لك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 حين يفقد الانصاف تماما ويجنب وينحى وحين تبرع الناس بالكذب ويتبرع الناس بالنميمه ويتبرع الناس بالاتهام ويتبرع الناس بعدم الانصاف حتى كان هذا الضعيف المستضعف الذي انكرته الدنيا كلها وحتى كان هؤلاء الذين تنكر لهم العالم we het in de loopdag, we het hele mesijn in de in de muur, we het hele pijler in de inserie, van, je de in de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de مصفية بمصالح شخصية إن صلاح الدين لا يصف حساباته إن المتينية لم يكن مصفياً لحساباته مع ان إن أمحيفة لم يصف حسابه مع ذلك الجار الظالم الباغي هكذا ينبغي أن يؤمن. أين تكون هذه القيم؟ إنها في حقيقة قيم الوحي هذه المواقف التي ينبغي أن تتحكم في شخصية الإنسان من حيث هو انسان بينما هي مواقف اكد عليها الوحي ولح ان الله سبحانه وتعالى يكون في كتابه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شبه ذاه بالقص ولا يجرمنكم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى كونك تضغض فلانا او تبغض جماعه او تبغض قوما او تبغض جنسا او عرقا او ما كان لا ينبغي ان يمنعك هذا عن القسط ولا يجرمنكم شلال قوم اي بغضهم على ان تعديلوا ايعديلوا هو اقرب للتقوى اقرب بتقوى الله عز وجل واقرب لارضاء الضمائر وللمعاني النفسانيه الانسانيه en ze al te roepen, en die hebben geen zin, maar de ladden ellende, maar is te ولا يحابي والديه ولا يحابي أرحامه ولا ولا يميز بين غني فقير يكن غنيا aan tegenwoordig. بعض الناس يحمله الهوى على ان يصدق ما يعلم انه كذب لكن هواه het een ذلك كله مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأدبنا الله عز وجل بهذا الأدب الإنساني في الأصل والذي عماره الوحيد ونهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الضاية المثلى في هذه المعاني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صراعه بين الحق والباطل بين المشروع الاسلامي الرباني مشروع الوحي. Maar in de machine, in Kufrie, hele, de erfenis, het is baby. Ik heb het zo nodig, zo een maar de sendel is een heel ander. de الله de de en قوه هذا المعنى الذي انطبع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه جعل السيف يسقط من يد الاعرابي فاخذ النبي السيف صلى الله عليه وسلم وصوبه الى الاعرابي قال له انت فمن يمنعك مني فلم يجد ذلك الاعرابي من القيم ولا المعاني ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد كن خير اخذ فعفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم hij kan in zulk geheim, hij kende in hij kan in deze manier, die niet, laat Allah, hij herinnert zich dit. Hij herinnert zich dit. Hij herinnert zich dit. Hij herinnert zich Hij kan zich dit. Hij Hij herinnert Hij Hij kan Hij Hij kan Hij Hij kan Hij Hij de afraag van de afraag van de afraag van de afraag van de afraag van de afraag van de afraag van de afraag van de afraag de afraag van de afraag van van de afraag van de van de afraag van de afraag van van de afraag van de afraag van de afraag van de afraag van van de maar ze zijn ja, waardoor ze een antwoord hebben, ze hebben een baan met een aam, ze hebben een ziekenbouw, ze de een koolheid, ze hebben een ziekenbouw, ze hebben een ziekenbouw, ze een ziekenbouw, ze hebben een ziekenbouw, ze hebben een ziekenbouw, ze een وتكسر الكعبة ويوصل الرحم ونظر إلى المعالي لما قدر عليهم وهؤلاء هم الذين دوقوا المسلمين على مدى عشرين عاما ومع هذا كانت معادلة النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يذكر أخطاءهم ولا أن يذكر مظالمهم ولا أن يذكر مخططاتهم ولا أن يذكر كيدهم العالم كله en dan heb ik de mannen. Ik een laag van de mannen. Ik heb een laag van de mannen. Ik heb een laag een laag van een laag van een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 يقف فيه مثل هذه المواقف ما أحوجنا إلى هذه المرؤات لكن أين ذهبت مررت على المرؤة وهي تبكي فقلت علمت تحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا عظم الله أشرك في المرؤة وأهلها ولا حول ولا قوه إلا بها الحمد لله لتعظم علينا منا وإسلام wat zeg je wel, ik ga het doen, wat zeg je wel, ik ga het doen, en dan heb je het hebben, en dan heb je het hebben, en dan heb je het hebben, en dan إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اساء ولكن وطنوا انفسكم إن أحسن الناس وأن وإن ان تحسنوا وإن أساءوا أن تجتمعوا إساءتهم هذا هو في الحقيقة حقيقة القيم التي يرضى بها ضمير الإنسان من حيث هو إنسان إذا أردوا أن يستحمروا لا يستحمروا لهم ما أكثر ما يستحمر الناس وقف فرعون قديماً en de van de على مقالته قال فرعون يا همان ادني لي صرحا لعني ابلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا هل يستطيع في ان أن يصل إلى السماء لكن العجب أن النفس وفقوه وفقوه ولم يتحرك ساكن منهم وهكذا في عامة مواقفه وهكذا في عامه مواقفه حيث قال يا ايها ga ما علمت لكم من اله er وحيث قال انا ربكم الاعلى وحيث قال اليس van, ik van, ik heb er الشتم والسب والاهانه عادة غير المنصفين ولا يكاد يبين انه يتهم الكريم اشرف نسمه خلقها الله عز وجل بعد الخليلين صلى الله عليه اجمعين مهنين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اشوره من ذهب او جاء معه ملائكه مقترنين يقول الله عز وجل ردا عليه فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إن هذا شان الكافرين إذا استحمروا ان يستحمروا إذا ركبوا ان يركبوا شان الكافر وإذا وقع هذا من المؤمن فإن هذا نزيل نفاق والعياذ بالله فإن المسلم لا يبدو منه هذا إلا وقد تلبس بشعبة من شعب النفاق وإلا فقد قال الله تعالى we en de we zijn aangetrokken tot Allah en de Messias, we zijn aangetrokken tot Allah en de Messias, we zijn aangetrokken tot Allah en de Messias, we zijn aangetrokken tot en we zijn we we we we we we ja, is je het wel hebben, wat is dan, en dan, en dan, wa dan, en en dan, en dan, en en dan, هم الفائزون القيم واحدة لا ينبغي أن تتغير كما يغير الثوب بعض الناس يغير قيمه كما يغير ثوبه اليوم يلبس الثوب الأخضر وغدا يلبس الثوب الأزرق ولا بأس أن يلبس ثوبا أسود أو أحمر في أي وقت على حسب على حسب الحال تتغير القيم وهذا لا ينبغي أن يكون لإنسان عاقل فضلا عن انسان من حيث هو إنسان بل أن يكون Muslime, of de zinnetorak op de zinnetorak op de zinnetorak een de zinnetorak op de zinnetorak op de zinnetorak op de zinnetorak de zinnetorak op de zinnetorak op de zinnetorak op de zinnetorak op de zinnetorak op de zinnetorak op op de إليهم وفيما نقرأ كلامهم حتى بدت القضية على هذا النحو المقيت المعيد الذي لا يذهب في الحقيقه بالقيم وحدها بل انه يذهب بدين الناس ودنياهم فلا يبقى مع ذلك شيء من دين أو دنيا واحمق الناس من اضاع دينه ودنياه فلا دينا ابقى ولا دنيا حصا يعيش في فقر وفي ضنك يعيش مضطهدا مظلوما مضيقا عليه في كل شيء وفي الاخره عذر شديد جراء tar en als dat in Het de die ما لا يبلغ بصلاته ولا صيامه ولا قراءته للقرآن وإنها ما قيمته أن تكون مصليا سجادا ركاعا قارئا مجتهدا متصدقا وحين تكون المواقف لا ترى نالك لا يمنعنا أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا لا لا يمنعنا أحدكم هيبة الناس أن يكون بحق إذا علم وفي الحديث الصيح الأخر خير الشهداء حمزه، ورجل قام إلى إمام جائم فأمره ونهاه فقتله القضية قضية القيم تهون فيها كل الأمور لكن لا بد لذلك من ضابط وهو الحكمة والموعزة الحسنة وحسن التأتي والبعد عن الحماقة والتهور ويزور كلام أهل وان تكون هناك رؤوس يتبعها الناس لا ان يتصرف كل انسان على النحو الذي يهواه الوطن امانه والدين امانه كلها امانات ينبغي ان نحافظ عليها لكن في نفس الوقت لابد من استحضار صناعه القيم كيف تكون القيم تقراه صناعه المواقف كيف تكون المواقف dat was zo, 1000 kronen in Kelemi, lef. En mijn hedeling was zo in Allah, maar ik zei, oh, ik van de hedeling in de Allah, maar ik zei, ik ben de Ik van de de حتى أنه لما دل على راهب وسد عليه باب التوبة وقتله ما زال الموطف يحكوه ما زال حتى دل على عالم امره بشيء هو عليه شديد قال لكنك بأرض سوء فذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم إن الرجل أخذ موقفا أن يرجع إلى الله ولو كلفه ما كلفه فخرج من داره ومن أهله ومن وطنه وذهب يريده أن يبدأ حياة جديدة لن يبهل القدر لكن الله عز وجل قبله في التائبين إن الثلاثة الذين دخلوا في الغار وكانت الصخرة وقد اطلقت عليه أن يهلكوا كانوا أن يهلكوا وأن لا تكون لهم حياة فدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم ما المقصود بذلك؟ موقف يقولون منهم تذكر موطفاً هذا ذكر بره لوالديه وهذا ذكر عفافه عن الحرام لما قعد بين شعب المرأة وكان متنكلاً منها وذكرته بالله فرها وقال وذلك أعمل نبله حين مشى الأجير وترك ماله وصانه له وسمره انها مواقف البغي التي سقط كلبا فشكر الله لها إنه موقف ليس مجرد أنها سقط الكلب لكنها حين سقط الكلب أعمل ذلك في قلبها. عملا جعلها تتوب وتتبرأ من كل ذنبها وتنشئ مشروع استقامه جديدا لم يره الناس ولم يعرفوه ولم تخبر به احدا لكن عرفه الله سبحانه وتعالى فشكر لها وغفر لها صناعه المواقف تلحظها في كثير من النصوص والاثار والتواريخ والسير om te zeggen dat ik niet in de buurt القضيه ان ben in de الان van de buurt. Ik de buurt van de buurt. de buurt van de buurt. Ik ben de in de wereld van de zegeningen Abraham de moeilijke situaties en een de waarheid van de erfgenaam van de paradijselijke leraar is de wereld van de wereld Abraham. Wat جلاه بمواقفه وأما الآخرة فشأنها ظاهر واضح أصحاب المرؤات والمواقف أصحاب القيم أصحاب المعاني قد يدفعون شيئا في الدنيا يقيمون عند الله عز وجل بالمكان الأزمة وفي نفوس الناس كذلك بمكان القدوة كم نفع الله عز وجل به وكم احيا الله به قلوبا ميتة وكم كانوا غصه في حلوق أعداء الله عز وجل والا فاين حبرة الخجل في ازمنه وفي اقوام وفي احداث وفي امور ينبغي ان يقف الخجل امامها بكل حمرته ولا حول ولا قوه الا لله اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماماما اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ورزق صدورنا وجلاء احزاننا إذا همنا وغمنا اللهم أبرم لهذه الأمة أن رج وعز فيه أهل طاعتك وذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اسمع كلمة المسلمين واحد بين صفوف المؤمنين اللهم لا تجعل الشيطان سبيلا الينا ولا سلطانا الينا اللهم ردنا الى دينك ردا Allah اللهم ارفع naar الغلا dienst والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا واليك de zin, de riva, de slezal en de mepen, en de slechte